يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم 114. ويعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم 115. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم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 119. بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم